ثم أما بعد فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو حجر الزاوية في قلب المؤمن هو الذي تدور عليه روحى حياته كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النادون الفائزون المفلحون الذين كتب الله لهم الجنان والإيمان يحتاج إلى تجديد وتذكير ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أثررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك والإيمان إذا ذكر مع الإسلام فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن يؤمن بالقدر خيره وشره كما أجاب جبريل عليه السلام في جوابه له عن سؤاله عن الإسلام والإيمان وهذا الإيمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصله الإيمان بالله وأما باقي أركان الإيمان فهي من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو من أجزائه فالإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لازم من لوازم الإيمان بالله لا يقبل الله عز وجل إيمانا به دون إيمان بالرسل فإنه لا يكون مؤمنا من كذب الرسل لأنه قد صدقهم الله عز وجل وأرسلهم بالصدق والحق فمن كذبهم فقد كذب الله عز وجل ولا يكون مؤمنا أبدا من كذب الله فليس الإيمان مجرد المعرفة بوجود الله سبحانه وتعالى وإن كان ذلك بلا شك من أصوله لكنه لا يكون إيمانا نافعا فلقد كان المشركون يقرون بوجود الله عز وجل وبخلقه للسماوات والأرض وبخلقهم كما قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فقال سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المالك ويقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر كما قال عز وجل أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومين يدبر الأم فسيقولون الله فقل أ تتقون فليس الإيمان بالله عز وجل إذن ومجرد المعرفة بوجوده فلقد كان هؤلاء المشركون يقرون بوجود الله عز وجل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 فتبين بذلك أن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة. كما أنه يلزم منه سائر أركان الإيمان. كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل. فالإيمان بالكتب ضمن الإيمان بالله. لأنه الإيمان بكلامه. والإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله. ولعل هذا والله أعلى وأعلم. هو السبب في أنه لم يذكر الإيمان بالقدر. في قوله سبحانه وتعالى. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي قوله عز وجل ومن لم يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا فلم يذكر الإيمان بالقدر في هذين الموضعين وذلك لأنه ضمن الإيمان بصفات الله عز وجل لأن الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله وإيمان بكتابته المقادير وإيمان بإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد فكلها صفات له عز وجل فهو ظن الإيمان بالله وأما الإيمان باليوم الآخر فهو من لوازم الإيمان بالله ولذا لا يكون مؤمنا بالله من أنكر بعثه للناس ومحاسبتهم على أعمالهم فإنه في الحقيقة إنكار لحكمته وإنكار لعدله وإنكار لرحمته وإنكار لفضله كما قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل لمن في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أنكر البعث من أنكر الجمع لينال كل عامل جزاء عمله من أنكر أن ينتصر المظلوم من الظالم ومن أنكر أن يثاب المطيع ويعذب العاصي المكذب للرسل فإنه منكر لحكمة الله منكر لعدله منكر لرحمته فعد ذلك إلى التكذيب بالله سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن الإيمان معن أشمل مما يظنه كثير من الناس حين يقولون نحن آمنا بالله ولذا كان عندهم كل من أقر بوجود الله مؤمنا فيصفون أهل الملل للمخالفة لملة الإسلام بالإيمان ويقولون هم مؤمنون وليسوا بكافرين نعوذ بالله من ذلك ومن جوز لأحد من الخلق أن يخالف ملة الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مع ذلك مقبولا عند الله مؤمنا يدخل الجنان فقد كذب القرآن وكفر بالله العظيم وبرسله جميعا عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا وأما إقراره بولوذ الله فهو إيمان قد حبط إيمان غير نافع لأنه اقترم بالشرك وعبادة الشيطان الذي أمر بتكذيب الرسل كما هو حال المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهذا الشرك قد أحبط القدر الموجود في قلوبهم من الإيمان وعلى ألسنتهم وربما في بعض أفعالهم فإن الشرك محبط للعمل كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ومما يحبطه الشرك عمل القلوب فإذا زالت أعمال القلوب زال الإيمان لأن الإيمان كما ذكرنا ليس مجرد معرفة بل هو تصديق وتعظيم ومحبة وخوف ورجاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى كما أنه يلزم منه بل هو جزء من أجزائه في الحقيقة أن ينطق بلسانه كلمة التوحيد ولا يكون مؤمنا عند الله ولا في أحكام الدنيا من كان قادرا على نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويرفض كأبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله مع أنه مصدق في بطنه بها وأنه لا يغني عنه شيء من هذه الآلهة شيئا وإنما حمله مراعاة الناس والعادات والتقاليد ومجاملة كبراء قومه حتى لا يقول حمله على نطقها الجزع من الموت مراعاة العادات والتقاليد هي التي منعته من أن ينطق كلمة التوحيد فلقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا ومع كونه كان جازما موقنا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه فإنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض قد أكلت الصحيفة التي علقوها في جوف الكعبة ظلما وعدوانا على بني هاشم لمناصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج دون أن يتثبت بنفسه ولا أن يرسل من يتثبت وأخبرهم أن ابن أخيه أن الله قد أبطل هذه الصحيفة وهو على يقين غير متردد من أنها قد نقضت بالفعل دون أن يراها يعلم صدق ابن أخيه جزما ويقينا ومع ذلك يقول يا ابن أخي لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع على أن يقول لا إله إذا الله عند الموت أقررت بها عينك وأبى أن يقول لا إله إلا الله وكان آخر ما قال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 إن إبراهيم لأواه حليم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال يخرر من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فدل ذلك على لزوم النطق للقادر عليه وأن من نطق بخلاف ذلك كمن قال معاندا لغيره مثلا أنه كافر حين يأمره مثلا بالطاعة ويذكره بالإيمان فيقول ألا تؤمن بالله حتى تفعل كذا فيقول لا لست مؤمنا أو يقول ولياذ بالله أنه كافر فهكذا لا يكون مؤمنا فعلا ونطقه بهذه الكلمة تخرجه من ملة الإسلام حتى ولو قالها استهزاء أو عنادا أو غيظا لصاحبه وكثير من الناس يقول ذلك ويفعله ولا ولياذ بالله ولا يدري مدى خطر هذه الكلمة حين يقول لمن يجادله ويناقشه أنه قد كفر ليقطع الباب المناقشة أو من يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر فليتخلص من حرج مخالفته لهذا الأمر ويقال له ألثت مسلم فيقول أنه ليس بمسلم ولا يأذ بالله أو يقول أنه يهودي أو نصراني ليتخلص مثلا من حرج مخالفته بالفطر في رمضان أو مصاحبة النساء أو غير ذلك فإنه يخرج بذلك من الملة لنقضه النطق بكلمة التوحيد الذي هو شرط أو في الحقيقة ركن جزء لا يتجزأ من الإيمان لا يوجد الإيمان بدونه إلا مع العجز كأخرس أو من وفته المنية فعجز عن النطق ساعة إرادته ذلك فلم يستطع فهذا يكون مقبولا عند الله عز وجل والأخرس إذا كان يستطيع الإشارة أو يعمل أعمال الإسلام ويشير بما تفهم إشارته حكم بإسلامه في الدنيا كذلك فأحكام الإسلام في الدنيا والآخرة لا بد فيها من النطق لأن النطق بكلمة التوحيد جزء من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يقبل اعتقاد مجرد عن عمل القلب وعن نطق اللسان بكلمة التوحيد حيث قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هل بد من عمل القلب من الإخلاص وإرادة وجه الله والدار الآخرة لا بد من حب الله سبحانه وتعظيمه ولذا كان الاستهزاء بالله وبآياته ورسله وكتبه والسخرية من ذلك قادح في أصل الدين مذهب لأصل الإيمان يحكم على صاحبه في الدنيا والآخرة بالكفر وفي الآخرة بالقلود في النار والعياذ بالله حتى ولو زعم أنهما ما قصد لأن حتى ولو لم يقصد فإنه قد زال من قلبه التعظيم لله عز وجل الذي يمنعه من الاستهزاء والسخرية والسب ونعوذ بالله من ذلك قال الله عز وجل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نزلت هذه الآيات في قوم من المنافقين كفروا بهذه الكلمة والظاهر أنه كان عندهم نفاق أصغر لكنهم قادهم ذلك النفاق الأصغر إلى أن استهزؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يعد به عن الله فقالوا لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير والعياذ بالله وكذا قالوا ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والقراء من أصحابه أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء نعوذ بالله يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الأكل وأنه يكون عنده الجبن ونعوذ بالله من ذلك مع أنهم ذكروا ذلك في صيغة عموم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات قال عز وجل لا سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب وذلك أنهم لما ووجهوا بتلك الكلمات قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق تسلون بهذا الاستهزاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم هذه الآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وتسمية ما كانوا عليه إيمانا باعتبال أصل الإيمان الذي كان عندهم ولكن قاده النفاق الأصغر إلى أن وقعوا في النفاق الأكبر والكفر والعياذ بالله وهذا النفاق يسمى نفاقا رغم تصريح القرآن بكفرهم لأنهم ما زالوا يزعمون الانتساب إلى الإسلام مع نطقهم بكلمة الكفر فهو منافق أظهر نفاقه فخرج من الملة بذلك وإنما المنافق يضل على أحكام الإسلام ظاهرا طالما كتم النفاق في باطنه وأما إذا أظهره على لسانه وإذا أظهر الكفر الأكبر في أعماله فهو منافق قد أظهر نفاقه والعياذ بالله ولا ينفعه الانتساب إلى الإسلام واستمراره على هذا الانتساب وإنما لابد أن يجدد توبة وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هؤلاء الذين قالوا مثل هذه الكلمات لأنهم كانوا يظهرون الرجوع ويظهرون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولذا قال عز وجل إن ف عن طائفة منكم نعذب طائفة فدل ذلك على أنهم أظهروا الرجوع ولكن ليس كلهم صادق في الرجوع والتوبة وإنما بعضهم قد صدق وبعضهم لم يصدق لكن تأصيلا لأن الأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر قابل النبي صلى الله عليه وسلم توبته الظاهرة وامتنع من قتلهم وإلا فلو أصروا على ما كانوا عليه من الاستهزاء واستخرية من القرآن ومن وعد الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن من التزم بالدين لأجل التزامه بالدين فهذا والعياذ بالله لا يكون معه شيء من أحكم الإسلام لا في الدنيا ولا في الآخرة وأعظم من ذلك وأفضع السب والعياذ بالله فإنه أشد من السخرية وأشد من الاستهزاء فإن الاستهزاء والسخرية تعريض بالسب وأما السب فصريح فهو أغلظ فهو مثل الضرب بالنسبة إلى كلمة أف فإذا منع من قولها للأبوين فلا يتصور أن يجوز الضرب أو يكون حتى بمنزلة الأفبل هو أشد وأغلب فمن سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه أو سب نبيا من الأنبياء أو سب دينه سبحانه وتعالى فقد نقض إيمانه بالكلية فإن الإيمان كما ذكرنا ليس مجرد المعرفة لكنه تصديق مقرون بحب وتعظيم وانقياد وخضوع وخوف من الله عز وجل ورجاء له وشكر وتوكل وأعمال القلوب الأخرى التي قد تضعف في قلب الإنسان لكن لا تزول من قلبه إلا بزوال الإيمان بالكلية إذا زالت زال الإيمان وإنما يعرف ذلك بتصريح صاحبها أو بأعمال لا تحتمل تأويلا غير الكفر كمن يقتل نبيا من الأنبياء أو يقاتله ويسعى في قتله أو من يصرح بأنه يحاربوا أهل الإسلام لأجل التزامهم بطاعة الله عز وجل كما ذكرنا عن هؤلاء المنافقين فإنهم ذموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل امتثالهم لأوامره فكذلك من عاد مصليا لصلاته أو عاد صائما لصيامه أو عاد قارئا للقرآن وأبغضه لأجل قراءته للقرآن وصرح بذلك أو أنه جعل ذلك سنة مستمرة ماضية على الدوام فإنده كل من أطاع الله عز وجل يعاقب فإن ذلك والعياذ بالله محاربة لله عز وجل وبغض لما أنزله ومن أبغض ما أنزله الله وكره حبط عمله وزال إيمانه كما قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فكل من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أبغض من فعله لأجل أنه فعله فإنه لا يكون مؤمنا لزوال عمل القلب الذي هو ركن من أركان الإيمان لا يتحقق الإيمان إلا به كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فأما من قالها رياء واتقاء فهو من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار وما نفعتهم شهادة التوحيد قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فلا بد من التصديق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ورذويته وألوهيته هذا ضمن الإيمان بالله عز وجل ويلزم أن يصدق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كما ذكرنا ثم لا بد مع هذا من نطق لسان بشادة التوحيد والشهادة للرسول بالرسالة خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرنا لا بد من عمل القلب من الانقياد والحب والخضوع. ثم بعد ذلك لا بد حتى يستكمل الإنسان الإيمان الواجب عليه أن يؤدي أعمال الجوارح الواجبة ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الأعمال الواجبة. خصوصا الأركان الأربعة من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب وهي بلا نزاع عند أهل السنة جزء من الإيمان وهي عند طائفة منهم من أركانه التي إذا تركها الإنسان حتى يموت تاركا لها رغم إقراره بوجوبها يكون كافرا وإن كان جمهور أهل العلم على أن التكاسل عنها مع الإقرار على النفس بالذنب لا يخرجه من الملة هذا في الصلاة والزكاة والصوم والحج وأما ما سوى ذلك من الأعمال فإنه لا نزاع بين أهل العلم أن تالك الواجب منها أو فاعل المحرم مع إقراره بالوجوب ومع كونه عنده أصل الإنقياد والحب والخوف والرجاء والإخلاص في كلمة التوحيد والشهادة فإنه لا يخرج من الملة بذلك فهذا موضع النزاع بينه وبين الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة وتارك الواجب وحكموا بخلوده في النار والمعتزرة أفقوهم في ذلك فكان من البدع الضالة المضلة والعياذ بالله أما أهل السنة فإنهم يقولون أن الفاسق من أهل القبلة الذي يشهد الشهادتين ويواظب على أركان الإسلام ويحافظ على أركان الإسلام فهو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وجمهور أهل العلم يرون ذلك أيضا حكم من تكاسل عن بعض الأركان أو عن كلها من الصلاة والزكاة والصوم والحج وذلك أنها حق لا إله إلا الله ويلزم من قال لا إله إلا الله أن يؤديها ولكن لا يزول الإيمان بالكلية من القلب بزوالها ولكنه على حافة الكفر ليس بينه وبين الكفر شيء يوشك أن يكفر بأيسر شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولكن هذا عند جمهور أهل العلم محمول على الكفر الأصغر الذي لا يمكن عنه ملة لكنه الذريعة والسبب الذي يوصل إلى الكفر الأكبر ويقود إليه بأسرع طريق كما ذكرنا أن النفاق الأصغر يقود ويؤدي إلى النفاق الأكبر ويقود صاحبه ربما إلى الاستهزاء والسخرية فيزول إيمانه فكذلك ترك هذه الواجبات العظيمة خصوصا هذه الأركان ذريعة إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا يستهينن إن إنسان بترك ذلك فإن ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج عند أهل العلم أغلض وأشد من الزنا وشرب الخمر فصلاة واحدة يتركها الإنسان حتى يضيع وقتها بالكلية باتفاق العلماء أشد من أن يزني ولو مرات وأشد من أن يقتل النفس وأشد من أن يشرب الخمر ويسرق فإنه والعياذ بالله يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال وكذا من أفطر عامدا في رمضان من غير عذر ولا مرض فإنه والعياذ بالله يشك في إسلامه أيضا ويظن به الزندقة والانحلال من الدين وجريمته أغلظ من الزنا والقتل والسرقة وغيرها وكثير من الناس يستهين بذلك وما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وليس ذلك خصا بالعصر وحدها ولكنها الصلاة الوسطى المؤكد على أهميتها ولكن الذي يظهر أن من فاتته صلاة مكتوبة حتى يأتي وقت التي تليها فقد حبط عمله كذلك كما ثبت إطلاق من ترك صلاة حتى أخرج وقتها في بعض الروايات وقد صححها غير واحد من أهل العلم من ترك صلاة حتى أخرج وقتها فقد حبط عمله ونسأل الله العافية كثير من الناس يستهين فلا يصل الصلاة في وقتها ويظن ذلك غير قادح في إيمانه ولا شك أن الإيمان بالله يقتضي طاعته وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله وسلم جزء من إيمانه فالإيمان قول وعمل فحين يقول المؤمن اللهم لك أسلمت وبك آمنت فلا بد أن يعلم أنه قد دخل في ذلك ما ذكرنا وهو يجدد إيمانه ويزيل ما علق به من صدأ ونقص والإنسان يصدأ إيمانه ويصدأ قلبه ويحتاج إلى جلاء ومن أعظم ذلك ذكر الله بالقلب واللسان قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِنَ الْإِيمَانِ مَا هُوَ إِيمَانٌ حَقٌّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِيهِ دَعْوَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَا يَكُونُ مؤمنا وإنما أصلب قصر يدل على أنه لا يكون مؤمنا إلا من جمع هذه الخصال أنه إذا ذكر الله وجل قلبه اضطرب خوفا من الله وشوقا إليه وحبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لأنهم يزدادون تصديقا ويزدادون تدبرا وتفكرا ويزددون معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته ويزددون حبا لله الذي أنزل هذه الآيات ويزددون خوفا من الله عز وجل الذي يحذرهم عقوبته ويرغبهم في جنته وثوابه والقرب منه فيخافون فوت ذلك ويخشون سوء الحساب والقرآن يذكرهم وآيات الله توقظهم فهذا يزددون به إيمانا كلما تليت عليهم آيات القرآن وتنفعهم الذكرى كلما ذكروا كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهكذا قال عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل من الإيمان وهو كالرأس للجسد بالنسبة إلي لا يحصل عبادة لله إلا بالتوكل عليه والاستعانة به ولذا أكد في جملة مستقلة في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت مع أن التوكل داخل في الإسلام والإيمان ولكن ذكر مستقلا تأكيدا على أهميته كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين دل ذلك على أن الإمان والإسلام لا بد فيهما من التوكل قال عز وجل على لسان موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فلا يكون مسلما مؤمنا إلا من توكل على الله فالإسلام والإيمان يتضمنان التوكل ومع ذلك فلقد خص بدملة مستقلة تنبيها على شرفه وتعظيما لقدره وذلك أنه لا ينال عبد حقيقة العبودية وحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام إلا بأن يستعين بالله وتوكل عليه ويعلم أنه لن ينال الخير إلا بالله وأنه لا قوة إلا بالله وأن به من نعمة وأعظم نعمة نعمة الإيمان والإسلام فمن الله فلذا يتوكل على الله في تحصيلها وفي زيادتها وتثبيتها وأن يلقى الله عز وجل بها فبهذا يصح له سؤال اهدنا الصراط المستقيم وبتحقيق التوكل يصح له إياك نعبد وإياك نستعين وإذا زال التوكل على الله زال الإيمان والعبادة وزال الإسلام كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن كان هذا من أعمال القلوب إلا أن له أثرا في سلوك الإنسان وفي كل شؤون حياته فإن التوكل يثمر للإنسان أن لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يرغب إلا فيما عنده لا يرهب الناس ولا يعبأ بهم يصغرون في عينين ويعرف قدرهم ويوقن أن لا قوة إلا بالله فيعمل لله خالصا لا يعمل للناس ولا يرجوهم ولا يخافهم ولا يتوكل عليهم ولا يعتمد على أحد منهم والأسباب يأخذ بها غير معتمد عليها إنما هو يأخذ بها مستعينا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فهو يحرص على ما ينفعه غير مستعين بغير الله لا يتوكل إلا على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم الله كل هذا من التوكل على الله عز وجل يعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع وإنما ينفع ويضر رب الأسباب وخالقها ومدبر الأمر سبحانه وتعالى فعند ذلك لا يثق إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه في جلب مصالح آخرته أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لن يدخل أحدكم لن نتعمل قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفي دنياه ثانية فهو يتوكل على الله في صلاح نفسه وصلاح أهله وأولاده وفي أمر رزقه وفي دفع أعدائه وفي شفاء أمراضه وفي تحقيق مصالحه وأعظم من ذلك التوكل على الله عز وجل في صلاح دين الخلق ونصرة الإسلام وهو توكل الرسل وأتباعهم فهم يتوكلون على الله عز وجل في نصرة الدين وصلاح العباد حتى يحقق العبودية لله في الأرض فينجو عند الله عز وجل فهو يتوكل على الله في صلاح نفسه وصلاح غيره من الخلق ويتوكل على الله في نصرة الإسلام حتى يظهر الله عزّزلله هذا الدين كما قالت الرسل لأقوامهم الذين آذوهم ولا نصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال عزّزلله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا سبؤنا ولا نصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فالله سبحانه وتعالى جعل توكل الرسل في ثباتهم على الحق وصبرهم على أذى قومهم حتى ينصرهم الله عز وجل ويستخلفهم في الأرض ويمكن لهم مكان الذين ظلموا وقال الذين كفروا لبصرهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد أي استفتحت الرسل دعت ربها بالفتح أي بالحكم بينهم وبين قومهم وهذا من كمال التوكل على الله يعلمون أن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين أنه سبحانه وتعالى الذي يؤيد رسله وأتباعهم بما شاء من أنواع القوة فهم لا يعتمدون على تخطيطهم ولا على قوتهم ولا عددهم ولا عدتهم وإن كانوا يأخذون بما أمروا به من ذلك شرعا فأعد لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخير لكن يعلمون أن الأمر ليس بأيديهم ولا بأيدي من خلفهم وإنما الأمر لله والغيب له سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أما ربك بغافر عَمَّا تعملون رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير ربنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا وافر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لِلَّهِ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن من علامات صدق التبكل على الله وهو كما ذكرنا كالرأس من البدن للإيمان من علامات صدق التوكل أن ألا يفرح الإنسان بإقبال الأسباب وألا يضطرب عند فقدها يكون ساكنا نزلت عليه السكينة من الله عز وجل لإيمانه وتوكله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه المشركون وهو في الغار قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله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 قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم ومع أن مواقف الشدة واجتماع الأحزاب وتكالب الأعداء يجعل أكثر القلوب في خوف وهلع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة المؤمنين الكمل معه الذين أنزل الله سكينته عليهم كانوا في حال أخرى كما قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة شامخة وفاض من قلبه من السكينة التي أنزلها الله عليه على قلوب أصحاب ما سكنهم وثبتهم الله عز وجل به بفضله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في مرات عديدة في مواطن الشدة وهذا أمر عجيب تجد اجتماع الأعداء وتجد الخطر وتجد الأسباب كلها تقتضي هلاك العبد ومع ذلك فينزل عليه من السكينة ما يجعله لا يعبأ بالخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وفي ليلة الأحزاب وفي فرار الناس عنه يوم حنين كل ذلك وفي يوم الحديبية يوم بلغه يوم البيعة حين بلغه أنه قد قتل عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قد نزلت عليه سكينة فاضت على قلوب أصحابه أفاضها الله عز وجل بل تفيض على قلوب المؤمنين عبر الزمان والمكان فإن من سمع هذه المواقف وتدبرها نزلت عليه سكينة من الله عز وجل كما ينزل الله عز وجل السكينة في قلوب المؤمنين بمعرفة مواقف الرسل الكرام وانظر وتأمل في مواقف موسى في مواجهة فرعون تنزل عليك سكينة لأن موسى صلى الله عليه وسلم الذي أيده الله بقوله لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هو سبحانه وتعالى مع المؤمنين أيضا فموسى عليه السلام حين نزلت عليه هذه الآيات وحين أنزل الله عز وجل سكينته بكمال التوكل واستشعار معية الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى ناصر وعباده وأنه يعلي المؤمنين كل هذا يجعل الإيمان يستقر في القلب ويجعل السكينة تنزل فلا يحصل اضطراب عند إدبار الأسباب المحبوبة ولا يحصل فرح عند إقبالها ولا يحصل خوف ولا قلق عند ودود الأسباب المكروهة بل يوقن العبد أن الله آخذ بنواصي العباد ولذا يغري أعداءه بأن يفعلوا ما يريدون كما قال هود عليه السلام إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن التوكل عباد الله ليس كلمة تقال توكلت على الله ليس فقط كذلك وإنما توكلت على الله إحياء وتذكير باللسان للمعنى الذي لابد أن يكون مستقرا في القلب وإذا أردت أن تعرف صدق التوكل فانظر إلى مسألة استكينة وانظر إلى الطمأنينة بذكر الله واستشعار ضعف العباد وعجزهم عند قدوم الأخطار فإذا وجدت هذا الأمر حاصل فستسعد سعادة الدنيا والآخرة تجد نفسك مطمئنا ساكنا والدنيا حولك تموج وذلطرد ولا قلق عليك فإذا كنت لا تقلق من هذا فأن يصيبك ضرر مما دونه هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبؤون بما يصيبهم وهم يبدون روائح الجنة ويجدون لذة العبادة ولا يشعرون بما يقع حولهم من أهوال تشيب لها الولدان ويفر من فر بسببها وهم في ثباتهم كان بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي قتل وبه بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وجعفر ابن أبي طالب الذي قتل وما به جرح في ظهره كل جروحه في مقدمته رضي الله تعالى عنه وقد قطعت يذاه لا يعبأ بذلك تقطع يده فيمسك الراية بيده الأخرى فتقطع يمسكها بعضيه حتى يقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وهكذا مصعب بن عمير يختلدون اللواء ولا يسقط اللواء إلا بعد موته فيرفعه غيره وهكذا لا يعبؤون بما يقوح لهم متوكلين على الله عز وجل لنزول السكينة والطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإذا وجدت اضطرابا وفزعا فعند ذلك يعلم أن التوكل يحتاج إلى تجديد وأن الإيمان يحتاج إلى جلاء، ويحتاج إلى إزالة الأمراض من القلب بشهود ملك الله وتدبيره وعزته وقهره، وأنه عز وجل هو الأخذ بنواصي كل شيء، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره قداره ألف سنة مما تعدون وأن العباد لا يملكون دقة قلوبهم، ولا نضي عروقهم. ولا يملكون جريان الدم في هذه العروق ولا يملكون حركة ولا سكون ولا موت ولا حياة ولا نشور فأن يملكونه لغيرهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشور يحتاج إلى تجديد الشهود بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أي تحقيق الإيمان والإسلام لذا كان هناك هذا الترتيب الرائع اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت فهنا يصح التوكل على الله عز وجل وإنما تصح هذه بالإنابة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن جلاء القلوب بترك الذنوب لأن الذنوب هي التي تغشي القلب وتعميه وتصمه حتى لا يرى ولا يسمع هذه الحقائق الإيمانية ولا يشعر بها ولا يجد طعمها ولذتها لكسرة الذنوب لا نجد لهذه الحقائق الإيمانية تطبيقا في الواقع بل نجد رعبا وهلعا وخوفا وفزعا نسأل الله العافية إذا كان الأمر كذلك احتاج الأمر إلى الإنابة نسأل الله أن نجعلنا منيبين إليه اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذنب الأعداء الدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحنه فاجعل تدميره في تدبيره وجعل الدائرة عليه رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين المسلمين في مشبق الأرض ومغاربها اللهم افرج كرب المكروبين وفك أسرى المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين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 اللهم اغفر لنا ولوالدين ولإخواننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم كل قولي هذا واستغفر الله ولكم رحمة الصلاة